يتعلم دينهما يتوقعوا في دينه كل واحد من الرجال والنساء عليه يتوقع في دينه عليه يتعلم ما لا يسعه جهنه هذا واجب لأنك مخلوق للعبادة الله ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم يتعلم ويتوقع في الدين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا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 وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار كنا قد انتهينا في الدرس السابق إلى الاستماع إلى أمنا عائشة رضي الله عنها وهي تحكي لنا النبأ الإفك الذي روجه زعيم المنافقين ورأس النفاق عبد الله بن أبي أثناء رجوعهم من غزوة بن المصطلق وانتهينا إلى إخبارها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر يوما فاستعذر من ذلك الرجل الذي قال في أهله ما قال وتفاورا الحيان الأوس والخزرج حتى كادوا أن يقتتلوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر فلم يزل يخفظهم حتى سكتوا وسكت قالت رضي الله عنها بعد ذلك وبكيت يوم ذلك فلا يلقى لي دمع ولا أكتحل بنو فأصبحت عند أبوي وقد بكيت ليلتين ويوما وهم يظنان أن البكاء فالق كبدي قالت رضي الله عنها فبينما أنا جالسة أبكي إذ استأذنت امرأة من الأنصار فآذنت لها فجلست تبكي معي فبينما نحن كذلك إذ دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم ثم جلس قالت ولم يجلس عندي من يوم قيل ما قيل قبلها وقد مكث شهرا لا يوحى إليه في شأن بشيء قالت فتشهد صلى الله عليه وسلم حين جلس ثم قال أما بعد يا عائشة إنه قد بلغني عنك كذا وكذا فإن كنت بريئة فسيبرئك الله وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوب إليه فإن العبد إذا ألم بذنب ثم اعترف به وتاب إلى الله تاب على الله عليه ومعنى ذلك أن رسول الله صلى الله سلم لا يعلم هل هي بريئة أم لا لأن هذا أمر غيب لم يطلع عليه ولا علم الغيب إلا الله فكان لكلامه صلى الله عليه وسلم في نفسها رضي الله عنها أثر بالغ قالت فلما قبى رسول الله صلى الله عليه سلم مقالتها قالوا دمعي الدمع اللي بقى له للتن ده ما بطلش لما استمت هذا كلام نشف خالص حتى ما أحس منه قطرة فقلت لأبي أجب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال فقال أبو بكر رضي الله عنه والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أقول وبكيف أبرئك وأنا لا أعلم؟ فقلت الأم أجيب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت رضي الله عنها وأنا جارية الحديثة السن لا أقرأ كثيرا من القرآن. فقلت إني والله قد علمت أنكم قد سمعتم هذا الخديث حتى استقر في نفوسكم فلئن قلت لكم إني بريئة والله يعلم أني بريئة لا تصدقوني ولئن اعترفت لكم بأمر الله يعلم أني منه بريئة لا تصدقوني فوالله ما أجد لي ولكم مثلا إلا كما قال أبو يوسف ونسيت رضي الله عنها من شدة الحزن اسم يعقوب عليه السلام قالت أبو يوسف فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون قالت ثم تحولت فاتجعت على فراش وأنا والله حينئذ أعلم أني بريئة وأن الله مبرئي ببراءتي ولكن والله ما كنت أظن أن ينزل الله فيي قرآن يتلى ولا شأن في نفسي كم أحقر من أن يتكلم الله فيي بأمر يتلى وما كنت أرجو إلا أن يرى رسول الله صلى الله وسلم في نومه رؤيا يبرئني له بها الإنسان إخواني كلما كانت نفسه عنده صغيرة كلما كانت عند الله كبيرة كلما احتقر الإنسان نفسه وازدراها كلما عظمت عند الله عز وجل فعيشة تقول أنا عرف أننا بريئة هو ربنا حيبرأني لكن كل كنت أتمنى أن الله يري رسوله في المنام رؤيا يعرف أنني بريء. أما إن ربنا نزل فيها قرآن ده ما كانش يخطر على بالي أبدا من أنا حتى ينزل الله فيها قرآن فلما احتقرت نفسها عظمة عند ربها قالت فوالله ما رام رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسة ولا أحد من أهل البيت حتى أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل فأخذه من البرحاء حين ينزل عليه ما كان يأخذه حتى لا ينحدر منه مثل الجمال من العرق في يوم شات وذلك من شدة الوحي وثقله قالت فسرية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويضحك فكانت أول كلمة قالها أبشر يا عائشة فإن الله قد برأك نزلت الآيات إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم مكتسى من الإفك والذي تولى كبره منهم وهو ابن أبي له عذاب عظيم قالت رضي الله عنها فقالت لي قوم قومي إلى رسول الله فأحمديه فقلت لا والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله عز وجل فهو الذي أنزل براءته قالت فلما نزلت الآيات بالبراءة قال أبو بكر وكان ينفق على مصطح مصطح هذا رجل من فقراء المهاجرين قريب لأبو بكر فقير فكان أبو بكر ينفق عليه لقرابة وفق وكان مصطح من الذين خاضوا في هذا الحديث حديث العفق فغضب أبو بكر على مصطح أنه لم يراعي حرمة القرابة ولم يراعي فضل أبا بكر وإحسانه إليه فقال أبا بكر والله لا أنفق على مصطح شيئا أبدا وقد قال في عائشة ما قال فلم يترك الله أبا بكر النفس وأنزل عليه قول الله ولا يأتلي أولو الفضل منكم <تصفيق> الإله الحلف ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعى أن يؤتوا أولي القرباء والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعف وليصفح ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم فما هو أن تلاها النبي صلى الله عليه وسلم على أبي بكر حتى قال بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي والله لا أقطع عن مصطح شيئا بعد ذلك اليوم وهكذا بر الله سبحانه وتعالى أمنا عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق زوج النبي صلى الله عليه وسلم برأها الله تعالى من فوق سبع سماوات مما قال فيها أهل الإفك أولئك مبرؤون مما يقولون فمن لم يعتقد براءتها فقد كفر لأنه كذب الله عز وجل إذا كان الإنسان إلى اليوم يتهم أمنا عائشة رضي الله عنها فهو كافر وإن زعم الإسلام كان هذا حديث الإفك الذي حدث أثناء عودته من غزوة بني المصطلق بينا وبيننا فيه كيف برأ الله تبارك وتعالى أمنا عائشة رضي الله عنها وكيف توعد المنافقين الذين روجوا هذا الإفك بعد ذلك كانت غزوة الخندق غزوة الخندق وغزوة الأحزاب. نقول فيها عرفنا من السيرة أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل المدينة وبها ثلاث طوائف من اليهود: بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريضة. أما بنو النضير وبنو قينقاع فقد أجلهم النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا بعد غزوة بدر استاءوا جدا من انتصار المسلمين في بدر وحزنوا لذلك النصر حزنا شديدا فهموا بما لم ينالوا هموا بحرب رسول الله والمسلمين لينسوهم فرحتهم بيوم بدر فجعل الله كيدهم في نحرهم ومكن رسوله منهم فأجلهم عن المدينة فخرجوا منها إلى خيبر وبقي بن قريضة في المدينة فلما كان يوم أخد وأصاب المسلمين ما أصابهم فرحت اليهود بهذا المصاب وطمعوا في استئصال المسلمين فخرج حيي بن أخطب وأبو رافع ابن أبي الحقيق في نفر من اليهود إلى قريش فدعوهم إلى حرب محمد ومسلمين فأجابهم أبو سفيان لذلك فتركوه وانطلقوا إلى القبائل المجاورة فأتوها قبيلة قبيلة ودعوهم إلى ما دعوا قريشا إليه وأخبروهم أن أبو سفيان موافق على هذه الحرب فوافقت القبائل على ما دعوهم إليه وتواعدوا على الخروج إلى المدينة واجتمع منهم نح عشرة آلاف مقاتل فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم خروج أولئك الأحزاب جمع أصحابه واستشاروا كعادتهم استشارهم كعادته عليه صلى والسلام، ماذا نفعل كيف نرد هذا الجيش الجرار القادم إلى المدينة فأشير عليه بحفر الخندق وقيل إن الذي أشار بذلك سلمان الفارسي رضي الله عنه فعمل صلى الله وسلم مع أصحابه في حفر الخندق بنفسه كان يحفر بيده ويحمل التراب بيده عليه الصلاة والسلام وجعل يغد ويروح ويقول هو معهم في العمل والله لولا الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا والمشركون قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا ثم قل أبينا أبينا ويمد بها صوته وأخذ المنافقون يتسللون لواذا ويرجعون إلى المدينة وأخذ بعضهم يتظاهر بالاستئذان كذبا وافتراءا يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارة أما المؤمنون الصادقون فقد ثبتوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدوا في حفر الخندق حتى انتهوا منه في أيام قليلة وجاء المشركون من القبائل المختلفة ووجدوا الخندق وكانت مكينة حربية لا تعرفها العرب فوقفوا امام هذا الخندق حيارة كيف يتصرفون فاخذت الحمية الجاهلية ثلاثة منهم فاخذوا يدورون حول الخندق يبحثون عن مكان ضيق يستطيعون الاقتحام منه فرأوا مكانا ضيقا في الخندق فاقتحموا بخيلهم ثم تقدم أشقاهم ودعا إلى المبارزة من يبارز فخرج إليه علي رضي الله عنه فتجاول وتصاول فضربه علي فقتله فلاذ الباقون بالفرار وولوا الأدبار فثارت سائرة حيي ابن أخطب النظر. الذي كان قد دعا قريشا والقبائل العربية لهذه الحرب وأخذ يفكر في حينة ماكرة أخرى فأتى يهود بني قريبة الفرقة الثالثة الباقية في المدينة فأثى كبيرهم وصاحب عقدهم وعهدهم كعبا القراضي وكانوا في الحصد فنادى يا كعب افتح لي فأغلق دونه الأبواب يا كعب افتح لي قال ويحك يا حيي إنك رجل مشؤوم وقد أعطيت محمدا عهدا وميثاقا ولم أر منه إلا وفاء وصدقا فما أنا بناقض عهدا ده كلام كعب القرظي رئيس وكبير بني قرير حيي بن أخطب رئيس بني النضير. بيقول افتح لي عايز أكلمك قالوا انت رجل شؤ أنا بن بن محمد عهد وما شبتش منه إلا كل أمان ووفاء والتزام بالعهد وأنا لن أنقض عهده فما زال حجي بكعب يغريه حتى فتح له فدخل عليه فأخذ يعني يبين له الجيوش الجرارة التي جاءت من قريش ومن القبائل العربية حتى أقنعه أن يعني النصر محسوم يعني محسوم للألوف المؤلفة التي جاءت وإن المسلمين يعني حينته في هذا اليوم فما زال به حتى وافق على أن ينقض عهده مع النبي عليه الصلاة والسلام ويحاربه مع تلك الأحزاب التي جاءت وفي استجابة كعب القراض إلى حيي بن أخطب ونقض عهده مع رسول الله مع اعترافه بأنه لم يرى من رسول الله إلا وفاء وصدق دليل على أن اليهود أهل غدر وخيانة إذا كانت بينهم وبين المسلمين معاهدات سلام يلتزمون بها ما داموا يرون أن في التزام مصلحته فإذا رأوا أن في الغدر والنقض العهد مصلحتهم نقضوا عهدهم وغدروا وبلغ النبي صلى الله سلم أن, أن بني قريضة نقضوا عهدهم فبعث من أصحابه من يتأكد له من ذلك فجاء الخبر أن فعلا قريضة بني قريضة قد نقضوا عهدهم وميثاقهم وفي ذلك يقول ربنا عز وجل إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ما نقول يعني الأمر اشتد علينا قال قولوا اللهم استر عوراتنا وآمن روعتنا فقالوا ودعا النبي صلى الله عليه وسلم على الأحزاب فقال اللهم منزل الكتاب وسريع الحساب وهازم الأحزاب اللهم اهزمهم وانصرنا عليهم فاستجاب الله لرسوله صلى الله وسلم فأرسل على الأحزاب ريحا وجنودا لم يروها وأطفئت نارهم وقلعت خيامهم فرأوا أن ينجوا بنفسهم وأن يرجعوا إلى بيوتهم وفي ذلك يقول الله تعالى ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكف الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا فلما رجعت الأحزاب تجر أذيال الخيبة والقصران لم ينالوا شيئا مما أرادوه قال النبي صلى الله عليه وسلم الآن نغزوهم ولا يغزونا نحن نسير إليهم وكان هذا عالما من أعلم النووة ففعلا بعد غزوة الخندق قريش لم تأتي المدينة لحرب وإنما النبي هو الذي صار إليهم كما قال الآن نغزوهم ولا يغزونا فلما رد الله الذين كفروا بغيظهم ورجعوا إلى مكة وإلى حيث جاءوا من القبائل المجاورة دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ورجعت بن قريضة إلى حصونهم ودخل حيي بن أخطب مع كعب القرضي حصنة وفاء لأن قالوا لك علي إذا ما شيء ما نريد أنا أرجى معاك حتى يصيبني ما أصابك فرجع بن قريضة ودخل حصونهم ورجع حياء بن أخت بالنظر ودخل مع كعب حصنه ورجع النبي عليه الصلاة والسلام ودخل مدينة فبينما هو عليه الصلاة والسلام يغسل التراب عن جسده كنا كان يحفر بيده ويحمل طراب بيده فبينما هو قد وضع سلاحه وأخذ يغسل التراب عن جسده إذ جاءه جبريل عليه السلام فقال أوضعت السلاح يا رسول الله قال نعم قال والله ما وضعناه أخرج إليهم إحنا المليكة كنا معاكم في الأحزان ولم نضع أصلحتنا بعد أخرج إليهم قال إلى أين قال هنا وأشار بيده إلى بني قريضة فدع رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب فأعطاه الرأي فانطلق بها إلى بني قريظة ثم لبس النبي صلى الله عليه وسلم سلحة ونادى في المسلمين لا يصلين أحد من عصره إلا في بني قريظة فطار مسلمون ذرافات ووحدان وهم على يقين من النص المؤذر المؤثر الذي ينتظرهم تحقيقا لوعد الله عز وجل ولا سيما أن جبريل قد سبقهم إلى بني قريضة فحاصر المسلمون بني قريضة في حصونهم وطال الحصار وأخذوا يفكرون ماذا يصنعون وبينما هم محاسرون صعدت امرأة منهم على سطح وأخذت رحا كبيرة ورمتها من فوق السطح على رجل من أنصار فقتلت وحاولت قريضة أن يخذوا من رسول الله عفوا مطلقا أو مقيدا ولكن هيهات هيهات أن ينالوا فلما طال الحصار قذف الله في قلوبهم الرعب فطلبوا من رسول الله صلى الله سلم أن ينزلوا على حكمه بدون شروط فلما وافق عليه الصلاة والسلام قام حلفاؤهم فيستوهبون حلفاؤهم وكان الأوس كانت بني قريضة حليفة للأوس فقاموا إلى رسول الله يسألونه أن يهبهم له لهم وأن يعفو عنهم كما استوهبت من قبل الخزرج يهود بني قينقاع فقال عليه الصلاة والسلام أن يرضيكم أن يحكم فيهم واحد منكم منكم من الأوس واحد يحكم في من قريب قالوا نعم فجعل حكمهم إلى كبيرهم سعد بن معاذ رضي الله عنه فجاء به رضي الله عنه فالتفى به أهله وإخوانه يشترحمون ويستعطفون إخواننا وحلفاؤنا عشان يخففهم الحكم لكنه رضي الله عنه لم تأخذوا في الله لومة لائم وقال أرى أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذلاريهم وتقسم أموالهم فقال عليه الصلاة والسلام لقد حكمت فيهم بحكم الملك هذا حكم الله عز وجل فسبى النساء والذلاري وقتل المقاتلة من الرجال ولم تقتل من نساء بني قريضة امرأة إلا تلك المرأة التي كانت قد صعدت السطح وألقت الرحى فقتلت رجلا من الأنصار رضي الله عنه ولم يقتل من الصبيان صبي واحد وفي بني قريضة أنزل الله تعالى قوله وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرض لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قدير فلما قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجالهم أخذ يقسم أموالهم ونساءهم بعد أن أخرج منها الخمس واصطفى صلى الله عليه وسلم نفسه من نساء ريحانة فعرض عليها الإسلام فأبد ثم أسلمت بعد ذلك فسر رسول الله صلى الله وسلم لإسلامها وعرض عليها أن يعتقها ويتزوجها فاختارت الرق على العدق فلم تزل عنده صلى الله وسلم حتى توفي عنها بعد ذلك كان صلح الحديبية في السنة السادسة من الهجرة وكان النبي صلى الله عليه وسلم هو بالمدينة رأى رؤيا في المنام أنه داخل مكة وطائف بالبيت ورؤيا الأنبياء وحي من الله ففسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الرؤيا على أنها إذن من الله عز وجل بدخول مكة فأذن مؤذنه في الناس بأن النبي صلى الله عليه وسلم معتمر فأجابه العمرة ألف وأربعمائة من المؤمنين الصادقين وأما المنافقون فقد ظنوا بالله ظن سوء، ظنوا أن محمد وأصحابه اندلوا من مكة فإن العرب سيست... سيستأصلونهم ويبيدونهم فلا يرجع واحد منهم ألبت وخرج عليه الصلاة والسلام في صحبه الكرام من المدينة في ذي القعدة من السنة الثالثة للهجرة فلما كانوا بذي الحليفة وهي ميقات أهل المدينة للإحرام قلد النبي صلى الله وسلم البدن وأشعرها ثم أحرم بالعمر لا يشك أحد من أصحاب أبدا أنهم قادمون مكة وطائفون بالبيت العتيق من أجل الرؤيا التي أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه رآها فلما كانوا بعسفان قريبا من مكة بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قريشا قد جمعوا الجموع وخرجوا بالأحباش يريدون أن يقاتلوه ويصدوه عن البيت فاستشار عليه صلى الله عليه وسلم وصحابه ما يفعل فقال لهم إن رأيتم أن نميل على ذراري هؤلاء الذين أعانوا من الصبيان النساء فنصبهم فإن قعدوا قعدوا موتورين محروبين وإن يجيئوا تكون عنقا قطعها الله أم ترون أن أم البيت فمن صدنا عنه قاتلنا فقال أبو بكر رضي الله عنه الله ورسوله أعلم أننا لم نجئ لقتال وإنما جئنا معتمرين يا رسول الله اقصد البيت فمن صدنا عنه قاتلنا فقال عليه الصلاة والسلام فروحوا إذن فراحوا حتى إذا كانوا ببعض الطريق قال النبي عليه الصلاة والسلام إن خالد بن الوليد في مكان كذا وكذا مع خيل من العرب فخذوا ذات اليمين اهربوا منه فانحازوا ذات اليمين فلم يشعروا بمخالد حتى رأى الغبار صاعدا فانطلقا. وسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بالثمية التي يهبط منها عليهم بركة الراحلة فقال الصحابة خلأت القصواء خلأت القصواء فقال عليه الصلاة والسلام ما خلأت وما ذاك لها بخلق ولكن حبسها حابس الفيل اللي مانعنا قلنا تمشي الله الذي منع الفين لما جاء أبرهن عشان يهدم الكعبة والله لا يسألون اليوم خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتم إياه فلما بركت الناقة كل ما يسقوها مش رادي تمشي أدرك الرسول عليه الصلاة والسلام أن هذا أمر من الله وإنه يعني الخير أنهم إذا دعوا إلى الصلح يجيبهم مهما كانت الشروط ثم زجر الناقة توثبت به وعدل حتى نزل بأقصى الحديبية على بئر قليل الماء ثم بعث النبي عليه الصلاة والسلام عثمان رضي الله عنه يتكلم مع قريش فلما دخل عثمان مكة تأخر تأخر فظن أنه قد ختل فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحاب إلى البيعة على الجهاد والقتال فبيعوه تحت الشجرة بيعة الرضوان على أن يفر يفروا فأخذ صلى الله عليه وسلم بيد نفسه وقال هذه يد عثمان ثم جاء عثمان بعد أن تمت البيعة وأخذت قريش تبعث من رجالها رجلا رجلا عشان يفاوض الرسول عليه وسلم وتفام على الصلح وفي النهاية جاء رجل يقال سهيل ابن عمرو بعد كذا واحد جم رجعوا جاء رجل سهيل ابن عمرو فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال أصحاب قد سهيل أو قد سهيل لكم من أمركم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكره الطيرة ويحب الفعل الحسن لا طيرة لا تتشائم أخر الإسلام سمعت كلمة وحشت رأيت إنسان رأيت فعل لا تتشائم ويصدك عن طريقك لا طير في الإسلام لكن الفأل الحسن حلو كان النبي يكره الطير ويحب الفأل الحسن من اللي قال قالوا سهيل اسم جميل قال خلاص قد سهل لكم من أمركم فأخذ سهيل يفاوض رسول الله صلى الله وسلم ودعوا بالكتاب عشان يكتبوا بنود المعاهدة وشروط الصلح وتمت المعاهدة على كراهية من المسلمين لأنها كانوا يرون أن فيها يعني شروط جائرة فجرت المصالحة على وضع الحرب بين المسلمين وقريش عشر سنين وأن من شاء أن يدخل في عهد محمد دخل ومن شاء أن يدخل في عهد قريش دخل وأن من جاء من محمد إلى قريش لا يردوه وأن من جاء من قريش إلى محمد رده إليهم وذلك المعطمنا على الصحاب إزاي اللي جينا منهم لرجعوه واللي يرجع منا هم ما يرجعوش وأن يعمل الناس بعضهم من بعض وأنه لا خيانة ولا غدر وتمت المصالحة وكتبت فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن ينحروا هديهم ويحلق رؤوسهم ويتحللوا من عمراتهم الله تبارك وتعالى يقول فإن أحصرتم فما من الهد المحرم لما يقصد مكة للعمرة أو الحج وقد ساق هديه ثم يصد عن دخول مكة لأدى نسكه أن إيه؟ أن ينحر هديه في المكان الذي نحص فيه ويحلق رأسه ويتحلل ولا شيء عليه ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وقد كان في هذا الصلح حكم وأسرار كبيرة وقد سماه الله تعالى فتحا قد سمى الله تعالى فتحا عن زيد بن أسلم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسير في بعض أسفاره وعمر بن الخطاب يسير معه لأل ليلا، فسأله عمر عن شيء، فلم يجيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم سأله فلم يجيبه، فقال عمر فكلتك يا أمك يا عمر، نظرت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات، كل ذلك لا يجيبك؟ قال عمر، فحركت بعيري ثم تقدمت أمام المسلمين وخشيت أن ينزل فيها القرآن فما نشبت أن سمعت صالخا يصرخ بي فقلت لقد خشيت أن يكون قد نزل فيها القرآن، وجئت رسول الله صلى الله وسلم، فسلمت عليه فقال لقد أنزلت علي الليلة صورة لهي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس ثم قرأ إن فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وهكذا كان صلح الحدابية بحق فتحا مبينا كما سماه الله تعالى وحق لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفرح بنزول هذه عليه وأن يقول العمر لقد أنزلت علي الليلة صورة هي أحب إليا مما طلعت عليه الشمس فجعل الله تبارك وتعالى صلح الحدابية فتحا مبينا وبعد صلح الحدائبية كانت غزوة خيبر كانت غزوة خيبر وقد عرفنا من الدروس السابقة أن أعداء الإسلام كانوا ثلاثة أقسام قريش وأعراب البادية ويهود خيبر كان أعداء الإسلام ثلاثة أقسام قريش وأعراب البادية ويهود خيبر فلما صالح رسول الله صلى الله وسلم قريشا صلح الحديبية أمن بذلك شر أقوى الفرق الثلاث أمن شر قريش فلم يرق لليهود هذا الصلح وأخذوا يوطدون علاقتهم بأعراب البادية لتكوين جبهة جديدة لمقاومة الإسلام بدلا من الجبهة التي دخلت في صلح مع الإسلام فرأى رسول الله صلى الله وسلم أن يغزو خيبر ليكسر شوكة يهود ويرغم أنوفهم حتى لا يسعوا بعد ذلك في الأرض فسادا وبذلك يأمن الرسول صلى الله وسلم على المدينة ويتفرغ لنشر الدين وتعليم الإسلام فما أن رجع رسول الله صلى الله وسلم من الحديبية في ذي الحجة من السنة السادسة للهجرة حتى خرج بعد شهر واحد في المحرم من السنة السابعة للهجرة إلى خيبر وهو على يقين من النصر والفتح كما وعده الله تبارك وتعالى أثناء عودته من صلح الحديبية حيث قال الله تعالى في الصورة التي أنزلها أثناء عودة النبي صلى الله عليه وسلم من حردية صلحة الفتح قال عز وجل لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخروج إلى خيبر ونهى من قعد عن الخروج إلى الحديبية من المنافقين عن الخروج معه احنا قلنا لما دعا عليه الصلاة والسلام إلى العمرة بعد الرؤيا التي رأيها المؤمنون الصادقون أما المنافقون فقد ظنوا بالله ظن سوء وأيقنوا إن محمد وأصحاب مش هيرجعوا من مكة سيقضي عليهم العرب جميعا ولا يسلم منهم أحد فتختلقف فلما رجع عليه صلاة السلام من حمل حدابية نهى المنافقين الذين قعدوا عن الحدابية أن يخرجوا ما هو إلى خيبر طاعة لله عز وجل حيث قال سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ظلونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعون كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا فقعد المنافقون وخرج رسول الله صلى الله وسلم إلى خيبر ومعه المؤمنون Ai, <تصفيق> واثناء القسمة ادركه مهاجرة الحبشة جعفر بن ابي طالب واصحابه فضرب لهم بسهم ولم يسهم صلى الله وسلم لمن غاب عن خيبر الا لمهاجرة الحبشة وكان في السبي صفيه بنت حيي ابن أخطب فاصطفاها رسول الله صلى الله وسلم لنفسه ثم دعاها الإسلام فأسلمت فاعتقها رسول الله صلى الله وسلم وجعل عتقها صداقها وبنى بها وأولم عليها بالتمر والسمن ولم يكن في وليمتها لحم قط ولما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة دخل فرحا مصرورا مستبشرا بفتح الله تبارك وتعالى له حيث حقق له والمسلمين ما وعدهم ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعادكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكيف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما فبصلح الحديبية أمن رسول الله صلى الله عليه وسلم شر أقوى أعدائه كما قلنا شر قريش وبفتح خيبر قضى صلى الله عليه وسلم على الجناح الثاني من قوى الشر قوى اليهود وبذلك استقرت الأوضاع في المدينة وأمن صلى الله عليه وسلم على المدينة عاصمة الدولة الإسلامية التي أسسها ولم يبقى أمامه من أعدائه سوى أعراب البادية المتفرقين في السهول والوديان وهم بهم ما قوتهم فليس منهم خوف ولذلك لم يغزهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه وإنما أخذ يبعث إليهم صرايا سرية بعد سرية يدعونهم إلى الإسلام فإن أسلموا كان خيرا لهم وإن حاربوا قوتلوا وفكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في توسيع دائرة الدعوة والوصول بها إلى ملوك ورؤساء الدول الكبيرة لأن رسول الله محمدا صلى الله عليه وسلم رسول العالمين رسالته ليست قومية والعربية تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون العالمين نذيرا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا فلما قضى أو لما أمن صلى الله عليه وسلم شر قريش بالصلح الفدابية وقضى على شر اليهود بغزوة خيبر أخذ يفكر في توسيع الدائرة وتبليغ الدعوة إلى كل الدول وكانت فارس تحتل أجزاء كبيرة من جنوب الجزيرة وكان الروم يحتلون أجزاء من شمالها فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبعث إلى هؤلاء الملوك والرؤساء كتبا يدعوهم فيها الإسلام فكتب إلى كسرى وإلى قيصر وكتب إلى النجاشي وليس النجاش الذي كتب إليه النبي عليه الصلاة والسلام هو النجاش الذي أسلم فلما عزم صلى الله سلم إلى على إرسال الكتب والرسائل ملوك يدعون الإسلام قيل له إن العجم لا يقبلون كتابا إلا مختومة ما زال من ذلك التاريخ الختم معروف أي رسالة لازم تختم بختم صاحبها عشان تبقى موثقة قيل لو إن العجم لا يقبلونك إلا كتابا مختومة عشان تبعد كتاب إلى ملك لازم بلغ ختم تختم به فاتخذ عليه الصلاة والسلام خاتما ونقشه محمد رسول الله وكتب عليه الصلاة والسلام أول من كتب إلى هرق عظيم الرؤ كتب إليه كتابا يقول في بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرق عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا شهدوا بأن مسلمون وقتم صلى الله عليه وسلم هذا الكتاب وبعث به واحد من أصحابه هو نحية الكلبي فدفعه دحيا إلى عظيم مصر فسلمه هرق فلما قرأ هرق الكتاب أراد أن يستفسر عن هذا الذي بعث إليه كتابا وأن يتعرف أحواله وكان العرب من قريش وغيرهم يخرجون بتجارتهم إلى الشام بلاد الروم فقال هرق لحاشيته هل عندنا أحد من العرب في بلادنا أحد من العرب قالوا نعم فجاء بنفر من العرب وفيهم أبو سفيان كان سافر إلى الشام لتجارة فدخل أبو سفيان والنفر الذين معه على هرق فأجلسهم وجعل أبو سفيان أمامه وجعل أصحابه وراءه وقال إن سائل هذا عن ذلك الرجل الذي يزعم أنه نبي، فإن كذبني فأشير إليه. أنا أسأل هذا الرجل عن ذلك الذي عندكم يزعم أن الله أرسله. أسأله عن أحواله. إن صدق أيدوه، وإن كذب كذبوه. وانتوا وراه مش هيشوفكم يعني مش هيعرف من اللي إيه من اللي كذبوه. فسأل هرق أبو سفيان أسئلة والترجمان قاعد يترجم. فقال له هل كان كيف نسبه فيكم أخبرنا عن نسب هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي كيف نسبه فيكم قال هو فينا ذو نسب يعني من عيلة من قوم قال فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله يعني في حد قبل كده قال أنه نبي قبل محمد قال لا قال هل كان من آبائه من ملك آباء كان فيه ملوك مثلا عايز يسترد مملكة آبائه قال لا قال أشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم قال بل ضعفاؤهم قال هل يزيدون أم ينقصون قال بل يزيدون قال هل يرتد أحد منهم عن دينه سخطة عليه في حد من دخل الإسلام ومشى مع محمد رجع عنه تاني قال لا هل كنتم تتهمون بالكذب قال لا قال هل يغدر قال لا ونحن معه في مدة اللي هو صلح الحديبية بقى احنا متفقين معاه على وضع الحرب عشر سنين ولا ندري ما هو فاعل فيها ابو سفيان بقى ايه عايز يعني عايز يطعن في النبي بأي وسيلة فما لقاش اي فرصة يكذب لان اخوانه وراه لو كذا سيكذبونه فما لقاش اي كلمة يطعم فيها في الرسول غير ايه ان قال والله ان احنا بنا وبينه عاه ومش عارفين بقى سيوفي بعهده ام لا فكون هرق من خلال هذه الأسئلة وأجوبة ابي سفيان عليها صورة لشخصية الرسول عليه الصلاة والسلام وايقن أنه رسول الله حقا فقال ل... لأبي سفيان كيف هل قاتلتموه قال نعم قال كيف كانت الحرب بينكم وبينه قال سجال نغلبوه مرة واغلبنا مرة قال فبماذا يأمركم قال قل اعبدوا الله وحده ولا تشركوا بشيء واتركوا ما يقول آباؤكم ويأمروا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة فكما قلت من خلال الجواب أبي سفيان الهرق عن الأسئلة كون شخصية لرسول الله في نظره وأيقن أنه رسول الله حقا وقال لابي سفيان إن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين ولقد كنت أعلم أنه سيخرج لأن الله تبارك وتعالى أكثر في التوراة والإنجيل من نعت النبي صلى الله وسلم والحديث عنه، ولذلك قال تعالى الذين آتينهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبنائهم كيف يعرفون ولم يروه من كثرة نعوت الله تبارك وتعالى له في القرآن في التوراة والإنجيل، فهراق لما سأل أبو سفيان وأجابه. شخصية لرسول الله في, في نظره وعرف أنه رسول حق وقال إن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين ولقد كنت أعلم أنه سيخرج ولكن ما كنت أظن أنه منكم ولو أعلم أني أصل إليه لا تجشمت لقاءه ولو كنت عنده لغسلت عن قدمه ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأه قال ابو سفيان فما فرغ من قراءة الكتاب حتى ارتفعت الاصوات عنده وكثر اللغط وامر باخراجنا فاخرجنا فلما خرجنا قلت لاصحابي لقد عظم امر ابن ابي كبشة انه يخافه ملك بني الاصفر ملك الروم بخف من محمد قال أبو سفيان وما زلت موقنا أنه سيظهر أن محمدا صلى الله عليه وسلم سيظهر على الناس وعلى أعدائه منذ قال هرق ما قال حتى أدخل الله علي الإسلام أبو سفيان أسلم بعد كده رضي الله عنه ثم دعا هرقل عظماء الروم وجمعهم في دار الله ثم أمر بالأبواب فغلقت ثم قال هرقل لكبار أصحابه الروم يا معشر الروم هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي أيقا أن محمدا رسول الله فأشار على أصحابه إن إيه يعني لو أردتم دوام ملككم وعزكم تعالوا نتبع هذا النبي فحاصوا خيصة حمر الوحش وأسرعوا نحو الأبواب يهربوا مش عايزين يسمعوا كلام ده فوجدوا الأبواب مغلقة فقال هرقل ردوهم علي فردوهم علي فقال إني قلت مقالتي آنفا اختبر بها شدتكم على دينكم يعني لما لقاهم مش موافقين قال لا ده أنا بأمتحنكم كده عشان كنتم متمسكين بالدين ولا لا وقد رأيت منكم الذي أحببت أنا كده ردت عليكم فسجدوا له ورضوا عنه وانصرفوا وكذلك بعث صلى الله وسلم رسله وكتبه إلى ملوك ورؤساء الدول الأخرى وبذلك سمعوا عن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فلما بعث صلى الله وسلم كتبه إلى الملوك والرؤساء يدعون في إسلام. كانوا فرقين الملوك والرؤساء كانوا فرقين في الاستقبال بعضهم احسن استقبال رسل رسول الله الذين بعثهم بالكتب وبعضهم اساء استقبالهم غير انه لم يقتل من رسل رسول الله صلى الله وسلم الا الحارث ابن عمير الازدي وكان النبي صلى الله وسلم بعثه بكتابه إلى ملك الروم فلما دخل أرضهم اعترضه شرحبيل ابن عمر الغساني أحد أمراء ملك الروم على أرض الشام فأوثقه رباطا ثم قدمه فضرب عنقه فأساء ذلك النبي صلى الله وسلم والمسلمين لأن الرسل لا يقتلون، الرسل مسمين وقت إيه سفراء، السفراء سفراء الدول، يعني حتى في حالة الحروب بما في تفاوض الدولتين متحاربتين، السفير دا بيروح والسفير دا بيجي، السفير دلي حتى في حالة الحرب لا يجوز أن يقتل، لأنه داخل بيفاوض فلي أمان، فهذا الحارث بن عمي بن عمير قتله شرحبيل ابن عم الغساني. أحد أمراء ملك الروم على أرض الشام، فاستاء النبي من هذا التصرف، فأصر المسلمون على الانتقام والقصاص من هذا الباغ الأفيم، فكانت غزوة مؤتة، فكانت غزوة مؤتة، فجهز النبي صلى الله عليه وسلم جيشا لغزو الروم، عدته ثلاثة آلاف مقاتل، وأمر عليهم. زيد ابن خارثة زيد ابن خارثة وقال عليه الصلاة والسلام إن أصيب زيد فجعفر بن أبي طالب يلي الإمارة بعده فإن أصيب جعفر فعبد الله ابن رواح يبى جهز الجيش وعيد الأمير وقال إن قتل الأمير يبى الأمير لبعض فلان وإن قتل الثاني يبى الأمير الثالث فلان وكان ذلك في جمادى الأولى من السنة الثامنة من الهجرة وتجهز الجيش وقاده الأمير زيد بن حارثة، فأوصاه النبي صلى الله وسلم في خاصة نفسه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا وكان هذا دأبه صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث بعثا أمر عليه أميرا ووصه في خاصة نفسه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا وودع رسول الله صلى الله وسلم ذلك الجيش المتوجه إلى أرض الشام وتحرك الجيش بسم الله وعلى بركة الله متوكلين على الله قاصدين أرض الشام فلما انتهوا إلى معان وهي مدينة معروفة على الحدود الأردنية الآن بلغهم أن الروم قد تجهزوا لهم وجمعوا مئتي ألف مقاتل المسلمين تلت تلاف فلما انتهوا إلى معان بلغهم أن الروم جمعوا مئتي ألف مقاتل مئة ألف من الروم ومئة ألف ثانية من نصار العرب، فالعدد غير متكافئ نهائيا ثلاث في مقابلة مئتين ألف، فبات الجيش المسلم بمعان ليلتين يتشاورون في الأمر، أيتقدمون على بركة الله، معتصمين بالله واثقين بالله، أم يبعثون إلى رسول الله؟ صلى الله وسلم من يخبر الخبر فيرى رأي يشير عليهم يتقدموا أم يرجعوا فإما أن يمدهم بمدد من عندي بعطلهم يعني كتيب أخرى وإما أن يأمرهم بأمره فقام عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وقال يا قوم والله إن الذي تهربون منه لا الذي خرجتم تطلبونه إن جايين تبتغون الشهادة إن جايين ترجون الشهادة ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل أموات بل أحياء عند ربهم مرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله بل إن تجيين له والله ما نقاتل القوم بعدة ولا عدد ولا كثرة والله ما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به فامضوا يا قوم على بركة الله فوالله ما هي إلا إحدى الحسنيي إما الضف والنص وإما الشهادة ده كلام عبد الله بن رواحة لإخوانه لما جادوا يتشاوروا نعملوا إيه نتقدم للقتال. ونحن ثلاثة ألاف قدامنا مئتين ألف ولنبعثوا واحد للرسول السلام يشوروا ويشير علينا يبعث لنا المدد من إخواننا أو يرى رأيه فلما قال ذلك عبد الله بن رواحة قالوا صدق ابن رواحة وتشجعوا وتحركوا نحو الروم حتى إذا كانوا بمؤته وهي التي تسمى الآن مدينة الكرك من بلاد الأردن التقى الجمعان قال أبو هريرة وكانت هذه الغزوة أول غزوة يحضرها أبو هريرة لأنه أسلم بعد صلح الحديبية قال أبو هريرة فلما دنا المشركون رأيت ما لا قبل لأحد به رأيت عددا وعدة وسلاحا وخيلا وديباجا وحريرا وذهبا فبرق بصري فقال لي ثابت بن أرقم يا أبا هريرة كأنك ترى جموعا كثيرا قال إيوى والله قال إنك لم تشهد معنا بدرا إنا لا ننصر بالكثرة أنت شايف يا أبو هريرة جيش كتير وإحنا شوي قال إيوى قال له ما يهمكش كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله يا أبو هريرة أنت ما كنتش معانا يوم بدر إحنا كنا في بدر تلتمية وكان المشيكين ألف وربنا نصرنا ولا قد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فالتحم الجيشان ودخل ثلاثة آلاف في مئتي ألف مقاتل ما شاء الله لقوة بالله. أي شجاعة هذه ثلاث تلاف يدخلون ويلتحمون مع متين ألف وهل هناك محرك لهؤلاء الثلاثة آلاف إلا الحرص على الجنة وأنهم شموا رائحتها وعرفوا أنها دانية منهم قطوفها دخل ثلاثة ألاف مقاتل في مائتي ألف يحمل الراية الأمير زيد بن حارثة فقاتل رضي الله عنه حتى قتل فأخذ الراية جعفر بن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وحملها بيده وهو راكب فرسه وأخذ يقاتل القوم حتى أرهقه القتال فنزل عن فرسه فعقرها ورفع الراية بيده والسيف في يده الأخرى وأخذ يقاتل القوم حتى قتل رضي الله عنه فأخذ الراية الأمير الثالث فرفع الراية ثابت ابن أرقم وقال يا قوم اصطلحوا على أمير قالوا أنت قال ما أنا بفاعل لست لها فاصطلحوا بعد قتل الأمراء الثلاثة زيد بن حارثة وجعف بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة اصطلح القوم على أن يكون خالد بن الوليد هو الأمير وكانت هذه أيضا أول غزوة يشهدها خالد في صفوف المسلمين لأنه أسلم أيضا بعد صلح الحديبية فأخذ الراية خالد الذي سماه رسول الله سيف الله المسلول فأخذها أخذ الراية ففتح الله عليه والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتم علينا إنك أنت التواب الرحيم هذا والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته